أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة صل نار حامية تُسطام عين آنانية ليس ل طعاام إلا ي بر ليس ل طعاام إلا موبية.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 فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي م بثوثه افلا